اسم العابة الابن والروح القدس الى واحد امين انا اسمي كاميريا شحيتة زاخر انا عمري 25 سنة انا متزوجة اتكاهن ابونا تداوس سماعين عندي طفل اسمه انطون عندي سنتين ونص انا بشتغل مدرسة مدرسة في بني سالم العددية مدرسة علوم انا مرتوطة بالكنيسة مسيحية بصلي في الكنيسة وبغدم وبتنايول وبعترف خدمتي اسرة الشهداء اسرة اطفال بعلم الأطفال بديهم في مدارس أهد كنيسة وجو الكنيسة كله ده جو ممتع لأنه بيجربنا لربنا بيجربنا للمسيح بيجربنا المسيح اللي اتعلم عشاننا وأنا بتكلم تدوقتي بكامل حريتي بتكلم بدون ضغط أو إرهاب أو أي تخويف عشان أدافع عن زوجي وعن بيتي وعن ابني وعن عائلتي وعن كنيستي وعن ديانتي اللي هي المسيحية سمعت إن أنا بحبوسة إن أنا باخد أدوية إن أنا بتكهرب وإن في غسيل مخ وحاجات كده أن أنا محبوسة في دير أو لف الكنيسة هذا كان الكلام ده كله مستح انا موجودة في مكان آمن عشان رايحة أصاب من كتير الكلام اللي تقاله في الصحافة وفي في الجرايد انا مستغربة من الكلام اللي دير واللي بيقولوه على أن أنا أجبروني وأن أنا محبوسة أو أن أنا بتكهرب أو غسيل مخ من الكنيسة أو محبوسة في دير الكلام ده مش معقول ومش منطقي لأن الكنيسة بتعلمنا الحب بتعلمنا مرات ما كان خذا كل إما له الآخر مش معقوله ان هي اللي تعذبنا او هي او هي اللي تجبرنا ان احنا نبقى مسحيين انا مسيحيه بارادتي انا مسيحيه من وانا طفلة صغيره انا مسحية بكل قلبي وكل روحي يعني ده المسيح دي اتعذب عشاننا مش معقوله يعملوني غسيل مخ غسيل مخ ده شيء مش مستحيل ان هو يعني يغير الديانه لان الديانه دي مشاعر من جوه مستحيل ان هي تغير القلب من جوه وحتى لو او غيروا تجرب او غير الدماغ الميرون اللي احنا واخدينه في المعمودية مستحيل ان هو يخلينا نمشي ونسيب المسيح ونسيب المسيح اللي اتعذب عشاننا واتالم عشاننا عشان كده انا مستحيل ان انا رافضه فكره ان في غسيل مخ او كهرباء او ادويه ولا ولا كل الكلام ده لان دي هي الحطن الكبير لان هي بتاخد حبها من المسيح نفسه المسيح هو اللي جه وفدينا ونزل للصلب عشان خطرنا مش معقولة كنيسه تيجي تبقى تالم عيالها عشان خطر يتمسكوا في المسيح وانا مش يعني هما لو جموا عذبوني او كده هزيد ايه هما هيستفيدوا ايه ان انا زدت عليهم او قللت عليهم وما مش يستفيدوا اي حاجة الكنيسة مفيش اي افادة بالنسبة لهم الكنيسة دي عمرها ما تعذب حد عشان خطر يتمسك في المسيح هي الكنيسة دي عبر عن ارشاد ارشاد روحي مش اكتر بتعلمنا ان احنا نمسك في المسيح لكن كتعذيب وكالم مستحيل ان هي تعمل كده سمعت كلام كتير عن اسلامتي عن ان انا ليا سنة ونص أسلمه وليه سنة وسنة وليه أربع شهور كلام متضارب كذا كل شوي بيطلع قصة جديدة وانا وأن عملت حفلة في المدرسة عملت حفلة أن انا أسلمت وبن زميلي دي حاجة مسحينه تحصل في المدرسة اللي تقبل انك تتعامل حفلة زي كده وفي مسحين ومسلمين في المدرسة دي حاجة تاني حاجة أن انا انا في المدرسة دي من سنة واحدة بس من أجل من سنة هي السنة الدراسية اللي فاتت دي حتى زمايلي انا كنت اخر السنه ما كنتش عارف اسميهم يعني ما كنتش متعرفه عليهم التعرف الكامل بحس ان انا اعمل حفله وسطيهم مش عارفه هما جايبوا الكلام منين انا مستغربة يعني مش عارفه هما ازاي ازاي اخترعوا القصه دي او اخترعوا ان انا ليا سنة وسنه ونص شويه وهيقولوا ان انا اسلمت وانا طفلة صغيرة كلام عجيب يعني في حاجه ثاني ان هو صلاة الغائب قالوا لي ان انا سمعت يعني ان انا لما هموت هيصلوا عليا صلاه الغايب عشان انا مسلمه انا مسيحيه مستحيل ان اطلب طلب زي ده ان انا اقول ان يصلوا عليا صلاه الغايب دي انا مسحية يوم يومها موت هيصلوا عليا في الكنيسه انا عشت فيها طول عمري ثاني حاجه بيقولوا على حفظ القرآن لان انا حفظ قران في ناس بيقولوا ربع القران ونص القرآن الكلام ده ما حصلش انا انا محفظش قرآن ولا اعرف حاجة عن القرآن غير حاجة بسيطة معلمات العامة اللي يعرفها كل المسيحيين غير كده انا ما عرفش حاجة لا حتى انا بحفظ في الانجيب بتاعي وفي المزامير بتاعتي حتى انا حفظ جزء بحتة احب اقول هاي الكلان انا حزة بتعزيني يعني يا بارك ويا نفس الرب وكل ما في باطني لي بارك اسمه القدوس بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع زنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفتي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يجبع بالخير وعمرك يتجدد مثل النسر وشبابك ودي بنقض منه بركة ربنا يعني أما من ناحية الصحافة والكلام عن حياتي الشخصية، على زوجي وعلى أسرتي اولا انا رفض الكلام لان الحياة الشخصية دي لأسرتي والكنيستي والعيلتي والأب اعترافي والمرشد بتاعي غير كده حدش مسموح لانه يتكلم في حياة الشخصية حياة الشخصية دي حياة خاصة بي ملهمش لأي لازمة دي حاجة تانية حاجة ان هم ابتدوا بقى يتكلموا على زوجي ويتكلموا على العلاقة بينما الكلام ده مرفوض انه هم يتكلموا فيه انه احنا من التفجين انا وزوجي انه مفيش اي, أي كلام يخرج بره اطار الاسرة بتاعتنا بره اصار البيت بتاعنا مافيش اي كلام ولا ولا خير ولا شر ان يطلع بره الاسرة بتاعتنا احنا متفجين على كده زي اي اسرة فيها الحلو والوحش زي اي اسرة اي اسرة فيها كده لكن يكون هم يتكلموا معدينا في الصحافة وان هو يكتبوا ده شيء شيء مش مكبور او شيء ما غير مسموح حتى مسموح ان هو يتكلموا من جهة الصحافة ولي بيكتبوه الكلام اللي كتبينوه انا مفيش حد ولانا ولا جوزي يجي حد يتكلم معي لا اي صحفي ولا مسيحي ولا مسلم يجي يتكلم معي ولا خد حوار مني كل الكلام اللي كتبوه ده كلام هما اخترعوه من دماغهم او بنوا على حسب تفكيرهم بنوا كلام ما حصلش من جهه التاني ان هو بيقولوا ان الجوزي او انا قامنا فتنة او عملنا في الواحدة الهطانية لكن هذا الكلام ده يعني يدوب الغبط يومين بجد الدنيا جامده هو من حد لجوزي ايي يدور عليا ويجلب الدنيا عليا ويدور عليا في كل لكن مش من حد اي حد تاني اي حد بعيد عني ما يعرفنيش ما يعرفنيش حتى غير بسبب ان كانت اتنشرت في الجرنان أو مكتوب في الجرنان اي حاجه يجي يدافع عني او يدور عليا ايه حاجه وان هو يدور عليا ما لهوش انا اللي شفته في فولا ولا ولا بيبيتي اللي هي ولا حتى الصوره الصوره مش شبهة يعني ولا الكلام اللي اتكتب ده كلام يعني كلام يعني فيه شيء من الصدق حتى وهم بيطالبوا ان انا اطلع في حوارات اقول او اتكلم على حياتي لكن انا لما بدون ما اطلعوا هما بهدلوني في الحوارات عاوزين اطلع اقول ايه بالضبط انا اطلوعي في الحوار ده لان انا حبيت ان انا دافع على على حياتي الشخصية وان اقول ان هي غير متاح لأي حد ان يتكلم فيها لكن كنت تلعي في حوارات وهمة قبل ما اطلع في الحوارات وهمة لما اطلع في الحوارات هيحصل ايه؟ في حاجة وثاني حاجة انا سمعت ان هما بيطلبوا قدسة البابا شنودة ان هو يمنع زوجتك اهنا من العمل احنا عملنا ايه يعني عشان خاطر يمنعنا من العمل؟ ايه, إيه الدرر اللي احنا درينا في المجتمع ان احنا نطلع نشتغل؟ الكلام ده غير غير صحيح يعني او كلام مش قوله ان احنا, إحنا نتمنع عن العمل احنا زينا زي اي حد, زي أي حد... زي أي إنسان بيحب يشتغل هيشتغل عايز يقعد في البيت هيقعد في البيت احنا من حقنا نحن نشتغل زي أي بشر من حقنا كبشر يعني مش عارفة ازاي بيتكلموا ازاي يعني كفاية كلامهم الكتير اللي هو جرح مشاعر مشاعرنا مش ومشاعر الأسرة بتاعتي ومشاعر جوزي ومشاعر الكنيسه والكلام الكتير اللي بيجرح الناس انا مش عارفة ازاي هم بيكتبوا او ازاي ان هم قالوا كلام كثير جروا على جوزي وكلام كثير جروا عليا وكلام كثير جروا على أسرتي كلام يجرح يعني هم نفسهم اللي كتبوا ده ما يقدروش إن الكلام ده يتقال عليهم أو الكلام ده يتقال على لا يليق إن هو يتقال أو اتهامات مفروض هم ما يقولوا هيش يعني هم ما يعرفوش الحقيقة هم ما تكلمش مع حد عشان يعرفوا دي غير ان حياة الشخصية دي مش مشاع، حياة الشخصية دي لي يا والجوزي والكنيسة والعائلة بس لكن مش مشاعر إن ال... والكنيسة كمان للأب اعترافي بالأب مرشد مش مشاعر مشاع لأي حد فيهم يتكلم أو اي حد فيهم يقول تي عملت ودي عملت كذا وعملت كذا حرام اللي هم عمرين ينذروا يعني هم مش مقدرين المشاعر مشاع بتا... بت بتاعت الإنسان لما بيتجرح ولما ما عليه كلام ما حصلش أنا فعلا صدقت الكلام اللي هم بيقولون عن الناس اللي هم من عن طريق الصحافة وال وال والكلام اللي بيتجال عليهم في النت وكل ده كلام يعني بيجرح بيقولوا كلام يجرح المشاعر أنا فعلا حسيت بإحساسهم يعني أنا أنا اتحطيت في الموقف ده فعلا يعني أنا انتهاية للصحافة بدل ما دورها فعال هم دورها بجد بي ان هم يفضحوا ان هم يطلق إشاعات ان هم يطلقوا المفروض الصحافة تبقى حاجة تطلع حاجة صادقة أخبار حقيقية أخبار نبع من حاجة صادقة لكن هما مش عارف هما إيه اللي إيه اللي خلاهم يعملوا كده، اللي خلاهم يتكلموا على عليا وعلى أهلي وعلى أسرة كلام هم ما عندهمش شئ أساس، ما حدش من أهلي أو جوزي أوين أتكلمت، ما اتكلمنا معاهم أو عرفوا حتى الحقيقة من مننا، ما حدش فيهم جي وكلمني. فإزاي، إزاي يجرحوا أسرة ويجرحوا مشاعر بيت كامل بحاله، ويجرحوا كنيسة بعض مقاراتهم وبعض كلامهم بسبب الموضوع ده أنا مش عارفة إزاي، أنا مستغرب أساساً إن هم يعني بيت بتعامر بالأسلوب ده. صحافة مفروض بدأ لما ببت... هي تبني مش تهدم هي كده بتهدم أنا... الصحافة دخلتني والإعلان دخلوني في مواضيع كثيرة وربطوا قصة في قصص كثيرة زي الديمقراطية وزي الحكومة وزي الانتخابات وزي حاجات كثيرة خيفة بعد شوية يدخلوني في المفاوضات المباشرة ولا يدخلوني في الانتخابات لأن أنا بأثر على الانتخابات ولا لا ال... تتم بعد شهورين شائفة بصراحة هي من رؤيتني كل ما بقولها للرئيس إن هو يريد يعني يخف يخليهم يخف على شوية من الضغط اللي هم عاملينه بالصحافة والكلام انت عب ديهم فحاول تخف الكلام ده عني شوية بطلب من قدس البابا انه يصلي لي نفسي اشوفك قدس البابا نفسي اشوفك انت عب حنين نفسي ابوس ايدك هو واحس بحضنك و... لكل عي اولادك هبعت رساله برضو لكل خدام اللي كانوا معي في الكنيسة وكل اهل الكنيسة وقولهم لهم كل سنه طيبين وشكرا على مساعدتكم من اتجاهي من ناحيتي وشكرا خلص ان انا تعبتكم كل سنوان طيبين وانا بحب اقول في الاخر ان انا مسيحية وان انا مفيش اي ضغط عليا والمجر الله دائم امد